أصلاً ما في قدرة هذه القضية تطردوه وكذا ما عندك يعني قدرة يعني السؤال تحصل حاضر لكن القضية عندما التعامل معهم ما يتعامل معهم كتعامل كفار أصليين لأن من عنده شرك يعامل معاملة مرتد لا معاملة كافر أصلي ومن تعلم في المدارس ودرس وقرأ التوحيد وقرأ القرآن مثل هذا ما يقال عنه في فرق بين عالم وبين جاه هو تعلم وقرأ ومتى إذن يقال إن قد قامت على الحجة وأنت فت في هذه كن رافض وقرأت توحيد وقرأ القرآن فقد قامت على الحجة وأنتفت عنه الشبه ولا تمس له العذر لأن إذا مت إذا تقوم الحجة ذاك فإن هذا مقامته على الحجة الذي قرأت توحيد وقرأ قرآن مت تنتف عن الشبه وما القدر الذي ممكن نقول قد انتفت عنه الشبه أو لم تنتف عنه الشبه يقول الإمام نقيب رحمه تعالى في المدارج كل ما تمكن من العلم كل ما تمكن من العلم ولم يتعلم فقد قامت على الحجة يقول نقيب رحمه تعالى في المدارج كل ما تمكن من العلم كل من تمكن ولم يتعلم فقد قامت على حجة هذا تعلم الآن ما هو تمكن من العلم هذا تعلم الآن درس التوحيد وقرأ وقرأ القرآن ومع ذلك مصر على الشرك مصر على كثير الصحابة مصر على القدث عائشة بي. مثل هذا قامت عليه حجة وانتفت عنه الشبهة